ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يؤسر كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرّة مسّته لا يقول إن ذهب السيئة عني إنه لا فخور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 وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنْ أَجْرِي إلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاقُمْ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 قال يا نوحه بطب سلام منا وبركات عليك و على أمة من مم معك وأمة سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم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 الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إني أشهد الله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 أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوزٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ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 وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ